وقاموا لكن لونوا غمنا ونقضوا عن موسى في بنينا ولا فَقُلْ أَنْ أَخُذْنَا بِذَا وَمَنْ حَفْظَ وَامَرَ نُفُسًا مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ أَن يُحَافِظُوا بِالْأَرْضِ ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك صلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك فَإِنَّمَا صُنْعَتْهَا مِنْ فَحْشَاءٍ وَمُنكَرٍ وَلَن يَفْرُطَ اللَّهُ لِعَبْدِهِ Who <laughs>